All it Oğlanın O vastir أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. من الصفا والمروة من فمن حج البيت أو اعتمر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 No, I'm الذين تابوا واصلحوا بين ين فاولا هئتوا الرحيم فَأُمَّنْ أُلَائِكَ عَلَيْذٍ لَعَنَتْ نُذُرُ الْمَلَائِكَةِ إِنَّهُمْ نَاسٍ وعنهم العذاب ولا هم